ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما اونا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون قال من الاولين او جمعكم وما كنتم تستكبرون